Bismillah. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى, حتى ذُل وَثَقَ فَإِنَّ فَإِنَّ مَنْ لَمْ ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعبالهم سيهديهم ويصنح بانهم ويدخلون يا أيها الذين آمنوا إن تنصوا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل والأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم من قرية هي أشج هي اشد قوه من قريتك التي افرجت كاهلكناهم فلا ناصر لهم افما And وَلَهُمْ فِي غَمْرٍ كُلُّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً Amin mm -hmm. إليك <تصفيق> وَلَيْتُم أَنْ تَفْسُدُوا أَنْ تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ di <laughs> me كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا Si Bella um ti com u giura el I love you.